نسائكم التي دخلتم بهن، التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم،, فلا جناح عليكم وحلائل جناح وَاللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا